ويوم تقوم الساعة يقسم المجرمون مال بثو غير ساعة ويوم تقوم الساعة يقسم المجرمون مال كذلك كانوا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 ظلموا معرضتهم ولاهم يستعبون ولقد ضوا بنال الناس في هذا القرآن من كل مقال ولا يجتهدون بأيات الله الذين كفرون الله حق ولا يستخفنك الذين لا يوقنون الله أحمد الله رب العالمين الرحيم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 يقيمون الصلاة ويؤتون الزكاة ومما رزقه الذين يقيمون الصلاة ويؤتون الزكاة وهم بالآخرة ويوقنون أولئك على هدى من ربهم وأولئك ومن الناس من يشتري لهو الحديث ليضل عن سبيل الله بغير علم ويتخذها هزوا أولئك لهم عذاب مهيم وإذا تتلى عليه آياتنا ولا مستكبرا كأن لم يسمعها كأن في أدنيه وقرا فبشروا بعذاب أليم إن الذين آمنوا وعملوا الصالحات أولئك لهم إن الذين آمنوا وعملوا الصالحات لهم جنات النعيم خالدين فيها وعد الله وَهُوَ الْعَزِيزُ الْحَكِيمُ خَلَقَ السَّمَاوَاتِ بِغَيْرِ عَمَدٍ تَرَوْنَهَا خَلَقَ السَّمَاوَاتِ بِغَيْرِ عَمَدٍ تَرَوْنَهَا وَأَلْقَى وَأَلْقَى فِي الْأَرْضِ رَوَاسِيَ أَن تَمِيدَ بِكُمْ وَبَثَّ فيها